صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا تطيع الذين كفروا يردوكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم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 إذ تُصعِدُونَ وَلَا تَلْعُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم غَنِمًا بِغَمٍّ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَ ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ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 أيظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِم Wali yabtaliyallahu ma fi sudurikum wali yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi alladhina tawallaw minkum yawmal talqal jama'ani inma stazallahum ash-shaytan inma bi ba'dima kasabu wa Inna allāha gafūr un halim